هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المثلتين أنه, لا يزمه, أنه لا يزمه الإمساك فيهما خلاصة البحث هذا أولاً إذا تجدد سبب الوجوب والثاني والثاني إذا زال المان في المثالة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصهيم والمذهب يجب الإمساك والقضاء مثاله من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك طيب. ثم قال المالف رحمه الله ومن أكثر لكبر أو مرض لا يرجى فرؤه أطعم لكل يوم مسكينة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 فالكبير لا يمكن أن نرجع شابه فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من أفطر لما رضي يرجى بره ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسلم يقولون إنه لا يرجى لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح لماذا؟ لأن السلة صار مما يمكن برء لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان يصد الله العافية فإن السرطان لا وجه برء فإذا مرغ الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه ركم الكبير الذي لا يستطيع الصوم يزمه فدية عن, عن كل يوم وهنا يحتاج إلى أمري الأمر الأول ما وجه سقوط الصوم عنه خيب قال وجه السقوط عدم القدرة وليس كالمريض الذي قال الله به فعدة من أيام أخر لأن المريض يرجبه وهذا لا يرجب فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه المثلة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية لأن لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عن. فإنه قد, فإنه قد انتثل أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعته فما, فما الدليل على وجه الكدية قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخ والشيخة يعني الكبيرين إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكين واستدل بقوله تعالى وعلى الذين ينطيقونه فدية طعام مسكي استدل بهذه الآية الحكم صادر من صحاب ومعلوم من خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم رفع وإن, وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا, إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره فما وجه من الآية إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, يطيقونه وَالْكَبِيرُ لا يطيق فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية استدلال عميق جدا وجهه ان قال على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن خيرا فهو خير له وان خير لكم فجعل الفديه معادله للصوم وهذا في اول الامر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفديه فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر لما تعذر الصوم ثبتت الفدية فهو استجلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه وإلا فإن من, من أخذ بظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في, في, في مقام التخير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه عند العجز عنه وهذا واضح وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برغه يطعم عن كل يوم مستهلة ولكن ما الذي يطعم يطعم كل ما يسمى طعاما كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره وكم نقول هنا لم يقدر ما يعطى المعطى غير مقدر فيرجع فيه إلى العرف إلى ما يحصل به الإطعام وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيطعمهم خبزا وأدما وعلى هذا فإذا غد المساكين أو عشاهم كفى فإذا جمع ثلاثين فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية وقال بعض العلماء لا يصف الإطعام بل لا بد من التمليك وعليه فقالوا إن الواجب يحمك الله إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره مد من البر أو نصف صاع من غيره وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام فالذين قالوا بالأول قالوا إن مدة البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس والذين قالوا بأنه نصف على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذاء أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاس عليه كل فيديا ويكون نصف صاع ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف؟ أل يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحداً من العلامة قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الاسلام الى انه نرجع فيها الى الى العرف يعني, يعني نصاب الدراهم كم من درهم كم درهم. درهم قال في حديث انس بن مالك الذي كتبه ابو بكر قال وفي الرقه في كل مئتي درهم وبالعشر فمن العلم من قال المراد مئتي الدرهم خمس اواقع فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الاسلام من تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبره او كان كنصف التمر مثلا العبرة بالعدد لكن الأصواء حتى عند الشيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع كيها إلى الأرض بل رجع فيها إلى الصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعاً. يعني أضلت إلى الصاع النبوي ربعة يكون الصاع الحاضر أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود فهمتم؟ صاع الموجود خمسة أمداد نبوية وصاع الضصول أربعة أمداد النبوية الخلاصة الآن من عجز عن الصوم عجز لا يرجع زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا من التمليك على قولين والراجع أنه نسي. يقول مالك الراجع أنه يجزي يجزي الإطعام ويجزي التمليك قال وسن لمريض يضره وللمسافر يقصر سنة الضمير عود على لا الافطر لانه قال افطر ومناجز عنه لكبر لا بكبره اطعم لكل يوم المسكين يعني وافطر وسن يعني الفطر لمريض يضره فإذا كان إنسان مريضاً يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة هكذا قال المؤلف رحمه الله وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى والعضون عن رخصة الله خطأ فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإنه فإن الصوم حرام والفطر واجب هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَالنهل هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح ويشمل ما فيه ضرر والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حدث عمر بن عاصر رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني وإني خفت البرد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام الأول ما لا يتأثر بالصوم أو من لا يتأثر من لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير وجع الرأس اليسير وجع الضرز وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفتر وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة وهي أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر أما إذاك لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصور الحال الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر فهذا يكره له أن يفطر يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر الحال الثالثة أن يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلأ أو بمرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لأنه لم يأتي وقت صومه بعد وقت صومه إذا عوفت فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه وحينئذ يزمه القضاء وقول أبي محمد على القائد المسهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يجزئ لا يقع مجزئا فإذا قلنا بالتحرير فإن مقترى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صوم منهي عنه كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العدين لا يحل ولا يصح وبهذا نعرف حطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يذرهم الصوم ولكنهم يأبون أن يفطروا نقول هؤلاء أخطوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل لم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إذن الصواب في قول المؤلف وسن لمريض يضره الصوم ويجب على مريض يضره يعني يجب الفطر على مريض يضره قال والمسافر يقصر يعني يسن الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغ عن القصر فاما المسافر سفرا قصيرا فانه لا يفطر وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي 16 فرصخ ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 وأضن 17 مترا أو نحو هذا بالتقريب لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر وحينئذ يسن له إيش؟ يسن له أن طيب فإذا قال القائد لو صاء فهل يأتم بذلك نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر صام أو أفضل فهنا اختلف العلم رحمهم الله هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئ ولكن هذا قول بعيد من الصواب الصواب أن هذا من باب الرخصة والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوب ولكن الصواب في هذه المسألة أن, أن الإنسان المسافر حالاته الأول الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره يعني أن يكون في صومه مزي على فطره ولا عكس ففي هذه الحال نقول الصوم أفضل على قول الراجح وهو مثب الشافي رحمه الله الصوم أفضل لأجلة أولا أن هذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو التغتائي رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواح هذه واحد ثانياً أنه أسغع في إبراء الذمة لأن القرى يتأخر والأدى والسلام في رمضان يتقدم ثالثاً أنه أسهل على المكلف غالباً لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرد ومعروف رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوه فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافر رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر فيه عنده سواء الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض, بعض الشيء صار الصوم في حقه مقروها لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذور أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير مهتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل دعا بماء بعد العصر وهو على بعيده عليه الصلاة والسلام فأخذ وشربه والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات أولئك العصات فوصفهم بإيش بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا أرجع فماذا يصنع والآن لا يصنع سواء في البلد أو في السفر ولا يرجى زوال المانع في حقه فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية لا صوم عليه ولا فدية لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز ولكن هذا, القول أو هذا التعليل عليم لأنه هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن السوم واجبا في حقه أصلا وإنما الواجب الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال المعنى في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فديه ان يعطي مع كل يوم مسكين والقول بان يسقط عنه الصوم الفديه قول ضعيف جدا لأن العله فيه علله كما سمعت نعم بحسن نعم ما شاء الله نعم, نعم. والله لا اد ما الذي لكن الان لا لا ارى جوابا سديدا لا لا مطلق, مطلق. نعم نعم نعم أنا أسالي أسأل أسأل بسناقge الله أصوله. أصوله. أن الله أصبح الله أصومي الس�ummyّة وليش فقال إن الصنة إن أه، أكثر وأفضل هو إن نعم وإذن الشيخ عم في أهلةFI نعم يجب من التبريس فيه نعم Gel为什么 أكبر الشيخ ق whilstину بكم ونعم أكبر الشقة ولكم نعم أما حديث المازني ففيه نظر وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة فإنه رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا قال صائم فبناء على هذه الحال قال ليس من الذر أستعمل في الحديث الاول في يحتاج الى نظره نعم شرافس قال تمام يقول قال لا قائل ان الناس سنوا في حاله انس قال هذه قيام شديد في الحق ايش ايش القائل ما قائل نعم الذي سنوا في حاله انس ايش الصوم الذي يش؟ لا يشرب ما المسن والد ايش حديث انس حديث انس قال كنا في صباح أبي الدرد نعم وفي الدرد في يوم شهد الحق نعم وإذا لم يكن صار بالنبي رسوله وعندما سأرى رواحه عند الله بالرواح نعم هذا الصوم يشف جدا الأستاذ <تصفيق> إذا هل هذا الشيء غير واقع ليه الرسول صار الصوم عندما يشف الصوم الرسول صار وهل ي... يفعل الأفضل أو غير الأفضل لا شكل يفعل لك نعم هذا هو السلام عليكم الى في ده هو لا شك انه اذا صار شيء الحر ساشق على نفسي مسافرون وفجت حر شيء قلبنا نعم الظاهر انه لا حكم لان صوم النفل ليس فيه الزام ليس فيه الزام لكن اذا كان يشق عليه مشقه غير محتمله يقال لا تفعل ارفق كما قال الرسول عليه علي الصلاه عبدال... والسلام الله حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ان لنفسك عليك حق ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن ان تقضيه في ايام أي اخر ما يكفر لا يكفر يش من يعني حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد ان صومه راس هنا هو يقول لا صف. لا ما كنا يقول, يقول مقتضى القواعد انه ناص نعم طبيب <تصفيق> ما له هذا السؤال وجيه يكون اذا اعثر المريض الذي داور جبره عول كبير فماذا يكون عليه هل يسقط عنه يكون عنه القاعدة عندنا انه لا واجب مع عذره كل الواجبات تصفز العسل لكن إن كان لها بدل وجب بدل وإنما كلها بدل سقطت إلى, إلى غير الشيء ومعلومنا أن الإطعام في المريض الذي لا يرجع بروه الشيخ ليس له بدل فعند الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع الإسلام وصامع عنه في غير رمضان لأن, غير لأن رمضان لا يمكن يصوم أحد, أحد لكن في غير رمضان ولكن الصحيح انه لاص ان انه لا يصح ان يصوم احدنا احد, أحد حييا نعم ما الذي ادرك هو عدم النقد لا سنقد العدل ما دام عندنا خالص طيب وهي ان الشيء المنهي عنه لا يمكن ان يصح لان هذا فيه مضاد لامر الله اذا كان لقدنه عنه فمعناه انه لا أن الله لا ارضى <ت iyis> <ت PUblik> <ت PU POLIC> السفر سواء كان مشروعا او مباحا كالنساء شبيه لا لا فرق بقي السفر المحرم أو المكروب هل يترخص به اللسان بقص الصلاة والفطر في رمضان وما أشب ذلك في قولان بالعلماء فمثبوا به حنيف رحمه الله واختاروا وشيخ رزام المتينية أنه يترخص حتى في السفر المحرم نعم ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه بماذا؟ في التوبة يقول تب وترخص عرفت؟ طيب لكن لو سافر ليفطر لو سافر ليفطر هل له يفطر؟ نعم؟ لا ليس له أن يفطر لأنه أراد أن يتحيل على إسطاط الواجب والتحيل على إسطاط الواجبات لا يسقطها عليه السفر ويحرم عليه الفطر كلاهما يحرمان نعم إيش؟ طيب إذا سافر ليجامع لي فيحرم عليه نعم لا <تصفيق> <تصفيق> ما, ما, ما, ما, ما يمكن ان نعين مرض معين كل شيء لا يرجى برؤه فالحكم واحد لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى احيانا يكون مرض الكلا تحتاج الكليه الى شرب دائمه اي نعم ها وغير نعم جمهور علما على التفريق ومنهم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وبعض العلماء قال انه لا فرض ولا شك ان له وقت يقال انه لا فرض هذا له مثل البره واحسن هنا قال يكون نص ولكن لو كنا بالربع فلا باس كم مره ترى انت نعم إيش؟ نعم نعم نعم يزمه القضاء لا لا يمكن إما أن عندك وهما نعم نعم نعم نعم أخذ بقولها أو قولها لا بقوله هو الطبيب ما يعلم انه شقاه ولا اشك قد يعلم منه الضرر الضرر يؤخذ بقول الطبيب يضر <متكتور> نبينا محمد وعاله واصحابه اجمعين يقول مالك كتاب الصياغه فما هو الصيام في اللغه وفي الشرط نعم هي اللغه معرفه لا،, لا لا اللغه معرفه الصيام هو ترك ما هو ترك لا والشرع معناه كده لا هو <تصفيق> عن الأكل والشرب وسائل المفطرات التعبد لله تعالى بالإمساكة عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من كم إلى غرب الشرب إلى غرب الشرب متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا متى فرض في الشرع الإسلامي السنه الثالثه من الاجابه ايوه السنه الثالثه دل منال ايه ثانيه الثانيه ها هذه ثلاثه اقوال الثالثه والثانيه والثامنه السنة الثامنة ثانية. الثانية في شعبان الثانية نعم وهذه بالإجماع في السنة الثانية بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعى رمضانات إجماعا نعم صلى الله عليه وسلم طيب كيف كان فرضه أولا شاء. نعم وإذا أفطر فماذا يسمع عن عن كل يوم مسكينة مسكينة طيب ما هي الحكمة في أنه فرض على التقييد ثم الإلزاء الأخ هنا ما حضرهم طيب سليم التدريج بالتشريف ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا هل له نظيف التدريج نعم الخمر كيف كان تدريجه الإباحة ثم التعريض بالتحريف نعم احسنت اربع مراحل البابه ثم التاريح ثم تحريمه في وقت معين ثم تحريمه في جميع الاوقات بماذا بماذا يسقط ظهور رمضان ذو القعده المذهب. إذا كان ثلاثين شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم برخوله حكما ظنية لا قطعية إذا نصام بواحد من أمور ثلاثة شهادة رجلين أو رجل أو إكمال شعبان رجلين أو رجلين بيض أو إكمال شعبان ثلاثين أو الغيم لازم مشان طيب اذا رؤيا في بلد فهل يلزم جميع الناس صوت ها. ما التفصيل التفصيل فيه, فيه اقوال غير الاقوال غير التفصيل الاقوال غير التفصيل فهل انت تريد في خلاف يعني بكلمه كنت تفصيل يعني في خلاف في خذا من الذي مشاعره مؤلف بدون ان ترى الاكتاب اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى اذا راى وجد الدلاله من الحديث صوموا لرؤيته وقت بير وهذه رؤيه عامه سايره المسلم لا يجب يعني خطاب عام صوموا ايها المسلمون لرؤيته اي اذا روى للامه طيب بنداو القول الثاني إذا اذا استرقى في مطلعه خطه اذا اتفقت المطالب في بلاد وجب الصرف وين ثلثت طيب ما حجه هذا قول خالد ان تطابق المسلمين في مثل اذا دخلت المطالب المخملايه اول الرسول محمد في, في, في, في ذكرنا فيه تاريخ الكتاب والسنه والقياس ذكرنا فيه دليل من القران والسنه والقياس نعم لا حقيقه ولا حكم طيب هذا من القران من السنه شرف نعم هؤلاء لم يروا لم يروا تمام القياس بالتوقيت الشهري اذا كان بالاجماع ان الاختلاف بالتوقيت اليومي يختلف به الحكم فكذلك الشهري ادلا فر تمام في قول ثالث لان اصول الاقواري هي سته تقوال لكن اصولها ثلاثه قول ثالث نعم طيب ما حجه هذا القول نعم نعم هذا النص من حيث المعنى من حيث المعنى أن, أن الإمام هو الذي ينسي أفضل من السياء نعم هو مسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم إليه ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف يا الناس والنزاع والعداء والبغضاء مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام في ناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صائموا هذا ما يجوز هذا هذا لا يجوز نعم طيب على كل حال هم تبعوا للإمام لكن الإمام ماذا يعمل الإمام يجب عليه على رقول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطالب السؤال بعدين يعني. طيب صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم رهلا بدأ صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يرويه ماذا يصنعون نعم كيف هتموا ثلاثين شهد واحد بأنه رأى له الألية الأحدى فصام الى انصام يوم الاثنين الموافق الثلاثي 3/3 طلب الهلال ما رؤوا فماذا اصنعون يصوموا واحده من اليوم وان اتفق العام قالوا الشهر ما يز على يوم طيب ما هو طيب صاموا 30 يوم طيب صمنا لرؤيته ولا يجب الشهر على 30 يوم يلا بدء أحمد لأن دقول الشهر يثبت بواحد وخروج ولا يثبت الله باثنين هل هناك رأينا آخر في الموضوع في عبد الله الصيام هذا اللي نحن نتكلم عليه يجب عليهم فترة لماذا لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا كان خروج لا لا دخول شوال لا يثبت لبثلين لكن خروج رمضان تبع لدخوله يثبت الحكم وهذا القول هو الصحيح, هذا القول هو الصحيح طيب هنا مسألة قريبة من هذا لو أن رجلا صام برؤية البلد ثم سافر سافر من إلى بلد آخر قد صاموا لو أن رجلا صام برؤية البلد ثم سافر سافر إلى بلد آخر قد صاموا بعد البلد الذي صام فيه بيوم وأتم هو ثلاثين ولم يرى الهلال في البلد الثاني فهل يصوم معهم أو يفطر يصوم معهم هو صام 30. طيب. يلا عبد الله <تصفيق> افرضوا أنهم اتحدوا أو أنهم اتحدوا ولكن رؤية البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقية أين إذا أتم ثلاثين أفضل ما أفضلهم عندهم اليوم, اليوم عندهم تسع وصام اليوم ثلاثين البدء هو صا فطر يفطر في البدء الثاني صائمين <تصفيق> لما يفطر بسر لانه اتم 30 ويكون سرا لالا يخالف الجماعه طيب اذا عندنا قوله قول مجزوم به وهو أنه يخطر سرا نعم وقول متردد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمه هل يصوم معهم أو لا فما ترون ها؟ ال... نعم القول بأنه يخطر سرا له وجه لا شاء لكن أ... أرجح منها أن... أنه يصوم معهم ولو زاد على ثلاثين يوم يصوم لأنه الآن هذا المكان له فيه ما تبدأ خروج رمضان لم يثلت خروج رمضان وهذا أقرب إلى الصواب وربما يقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس لي. هل يفطل إذا غرب الشمس في بلد الذي ارتحل منه ولا يبقى حتى تغرب الشمس بلد هذا ها؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا طيب نعم لا ما بينهم فقط نعم وهذا زاد الساعات لأن اليوم في البلد الذي ارتحل منه 12 ساعات والليوم في البلد اللي وصل اليه 12 ساعه في 12 ساعه اليوم في البلدين نعم لا اصحي خلاص اخطأنا انا اخطأت اني اني راجعتها نعم بعد ذلك طيب اترك لحال هذا الارجع ولكن في قول انه يفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه والمذهب أنه يفطر السر ليش لأنهم يقولون إذا رؤيا في مكان لازم جميع الناس حكم الصوم أو الفطر وطبعا أن, إن الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت <تصفيق> نعم انتهى المناقش أنا أخذ درس جليل. ما نباك علينا يا جماعه ورا ليش تاخر ها تاخر في درس اخر درس لا لا باقي اخر درس واللي قبل درس درسين تبغون ننقش فيها أيه. طيب إذن الدرس الآتي بسأله مناقشة لأن الدرس الآتي فيه خمسة دستور أو أكثر بعد. نناقش الدرس العادة الدرس الماضي الأخير نناقشون. هناك فرق بين وجود سبب الوجود وبين زوال المال فنريد صورا تبين هذا الشيء نعم حائط تطهر هذا زوال المال فإذا زال المال في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك, أنه يلزم الإمساك؟ أصبر ما وصلنا إلى الصحيح يلزم الإمساك والقبل لماذا يلزم الإمساك إيه لك لماذا يلزم الإمساك ها ليش؟ لان لان يعني لهرمه الزمن فتما. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح لانه صوم هذاك اليوم ليس بيصل امساكها لا يعد صوم طيب يلا ناس هل هناك قول اخر؟ نعم. ما هو حجة لزوم القضاء عليه لأنها لم تصل وما هو حجة عدم الإمساك ها؟ لا لا لا يمكن تعلم بالحكم إذا قال الأخ لو قال هذا الزمن محترم نعم صحيح قال لكن نريد تعليما بينا كلامه بالنسود رضي الله عنه حكم لكن نريد توجيه هذا الفرع نعم المصدر أحسن لأنها أفطرف بعدر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له فرع لأنه يباحل الفطر ظاهرا وباطلا طيب هذا القول هو الراجع هذا القول هو الصحيح وقال سبب طيب نريد مثالا لما تججد فيه سبب الوجوه أو حدث فيه سبب الوجوه قلوه الصبب نعم إذا بلع الصبي في أثناء النهار فقد وجد سبب الوجوه في أثناء النهار فماذا يلزم يلزمه الإنسان طيب على كلام مؤلف يلزم الامساك والقضاء تمام. لماذا يلزم الامساك احمد قام عليه دين قام قامت من الليل اليوم رابعه من الشهر الرجل البين قائم اليوم الرابع من الشهر ما قامت بين فتنهار نحن الآن رمضان يعني إذا أنه كلف فلازمهم الصوم أو الإمسك طيب يلا آدم ولماذا يزمه القضاء لان هو زمن طيب لو صام من, من, من, من الفجر هل لازمه القضاء لو صام من الفجر وبقى في اثناء النهار صام من, من الفجر مع الناس اي صحيح واذا صحت تعليل ما فالحكم كما قلت انه لازمه القضاء لانه في اول النهار زمن الوجوب لكن هل, هل هذا التعليم هو الصحيح؟ <كتصفح> <كتصفح> <كتصفح> نعم لأنه لم ينوي من أفضل نعم, <نعم> لا يعني لم يصنع ولا صحيح طيب فيقو الآخر في, في المسألة نعم أنه لازمه لمساك ولازمه القضاء نعم لماذا يزمه الإمساق لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساق كما لو قامت البينة في أثناء طيب ولماذا لا يزمه القضاء علي لأنه لم يكن أصعى من الوجوب من أول النهار لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا القضاء وهذا القول هو الراجع أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء هنا يلزمه الإمساك سبحان الله هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء وهذا اللي علّل الأخ علي نعم لكن هكذا غير مكلب غير مكلب كلنا زوال مانع وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين الزوال المانع وجود أو سبب الوجود لأنهما فرق طيب ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر نعم الدال الملك <تصفيق> <ايه> نعم <تصفيق> نعم على <تصفيق> نعم اصبر أعطنا وبعدين نشوفها مشقة محتملة يعني ليست شديدة نعم <تصفيق> نعم تمام الاول اي نه أنا... لا أنا... اي هان اي لا يصير نفطر المسافر ماذب يجي المسافر اذا نعم يعني الفطر والصوم في حقه سواء رجل المسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا له وله أن يعني كلاهما على الحق سواء طيب كأن الناس يريدون أن يعرضوك نعم باللووت الصوم, <تصفيق> ها؟ الصوم أفضل والمثلة الخلافية فيها رأي أن القطر أفضل طيب لماذا فضلنا الصوم نعم بالرحمن طيب ما فيه إلا هو يعني هو وحل مسافر ما عنده ناس مصالين ولا منفرين يعني طيب ما عندي غير هذا التعليل لانه اصل اذا اذا صومه في وقته اسهل هذه واحده سرعه براءه الذنب اثنين ها هذا قلنا أبد الله أنه فعل الرسول أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم طيب طيب فضل الزمن طيب الثاني أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة انما في مشقه انما ليست شديده نعم يلا يمكن الصوت يمكن على الصوت الدليل. الدليل غير هذه ومن هذا للاخر نعم اينا ما هو؟ لا نعم صحيح را رشنن فدل عليه عليه زهام فقال ما هذا قال صائم قال ليس من البر الصيام في السفر طيب لدينا قائد معروف عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أفلا يخضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر المطلقة ليه أن لماذا؟ لكن حديث في ليس من البر الصيام في السفر ولا ان مع المشفق فهمتم يا جماعة يقول نعم العبرة في اللفظ فلا نقول أن الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه فكل من, شارك من شاركه في هذا المعنى جاكل في وهذا صحيح وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرع العمدة وهو واضح لمن تأمله فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث نقول هذا الحديث مبني على سبب السببين لمعني مخصص وهو المشقة ثالث إذا شقة شديداً يحرم الصوم يحرم إذا شقة مشقة شديدة يحرم الضرر يحرم الصوم ما دليل؟ الذي روه مسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ايه عليه الصيام واخبرنا مشعره الطويل له انهم ينظرون ما له الحال ف اخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون يصلي بعض الناس وبعضهم ما زال صاحبا فاخبر بذلك قالوا أن يا عصا عليك ان النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقه الصوم لانهم رصات اي جماع عاصب والعاصب يكون إلا في الابيتين طيب. المريض حكم الصوت ذي حقه عبد الرحمن ذي التفصيل ماهم إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين طيب وإذا كان يرجى مطلقاً يفطر إذا كان يشق عليه لو قال ذكي قائل الآية مطلقة ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من آية من أخر وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإلا ما شق عليه فقولوا في المرض له الفطر وإلا ما شق عليه حتى الإنسان الذي فيه الزكام يسير يقول لا أكثر نعم فيه قول طيب هذا أحسن مما يقال عن ابن فيه قولات ابن يقولون رجل هو معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شوخ ولا يعرف وكان ناس يسألون فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا لكم فيه قولا لأن ما تخلو مسألة من خلال فقيل له آف الله شك آف الله شك كان فيه قولا تورط بهذا الله ما فيه شك عز وجل ولا حدونا فيه شك قال وَلَمَّا شَفْهُ مُتَوَرَّتْ قَالَ الْحَلْ عَنْدَ أَبْنِهُ قال نعم فيه قولان فيه أعرابه فيه عرابي فبعض الناس الآن ينقدح في ذهن أن فيها يعني تردد فيقول فيها قولان هو فيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح يعني كيف يوجاب عن الآية لأن ظاهر الآية في حقيقة يعني ظاهر الآية يعتمد هذا القول ان مجرد المرض يبيح الفطر طيب انت ولكن الصحيح انه لا يفطر عملا رياض ن طيب كيف نجيب مساله السفر ان كان صوم يفطر في السفر والصحابة يثمون ويفطنون ولولا هذا لقلنا أن السفر لا يجوز في الفطر إلا إذا كان فيه فالصوم في مشقة لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بلوم شقة قلنا هكذا طيب المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأيز مرض المرض إذا كان الإنسان لا يأتي بالصوم ولا يأتي بالصوم يسير أو وجع درس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه يقول أخطر طيب أظن أنتهى الوقت أقول لأخذ درس أسئلة طيب يرحب إذا له أن يفتر مدام فيه مشقه ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله أن يفتر المصاب بمرض السكر قالوا لي إنه مما لا يرجع فيه لكن يضره يضره يقول لابد يشرب دائما كل هذا يرجع للطبي ما <مؤس> لا, لا, لا. لا يشق عليه يشق عليه لان المريض فضيق عليه الدنيا المريض ليسك الصحيح لا انا مطرق في البطن وغلب البطن قال يدوس سبحان الله وعليك فاره والمسافر هذه قاعده لا يصح صوم غير رمضان في رمضان الله. نقل الينا انكم تقولون بجواز الجمع بين بين نيه قراء رمضان وصيام 6 من شوال هذا صحيح لا هذا غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صامر رمضان ثم أتباه فجعل هذا مستقلا ولو جاز سمته هذا الحال لجاز أن ينوي الإنسان بصرة الظهر راتبة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواعته طيب بقى الثالث هذا يقول إنه هل يجوز إجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث نقول يجوز عند الضرورة إذا قال الأطباء إنه إذا بقي في البطن فإنه سوف يقتل الأم أو قالوا إن الولد فيه التشويه ففي هذا الحال لا بأس ما دام لم يتم له أربعة أشهر لا يجوز الحاكم يجوي لا اسافر ولا ارجع دامك ما في ما في سائل نعم سأل بعض الاخوان يقولون مثل زاد خير يحرص على صيام الدين نعم. نعم لكن نلاحظوا عليك يوم ما إن نويت بالست ثلاث ايام من دخلتها فيها. فيها نعم ما نوى يسقط يعني باقي وان اختصر على اول شهر ذا قس ثم سمع سمع في اثنائه فلا كذب وان امراه او على ما حملته ما كل ومن نوصام ثم عليه جميع ولم يفطر من لم يصح صومه لا انما جميع النهار وسمعنا قال رحمه الله تعالى وان وحا ذو صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر الحاضر يجب عليه ان يصوم كما هو واجبه فإذا سافر في أثناء اليوم. فهل له أن يفطر؟ أو لا نفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم القول الأول أن له أن نفطر لكن بشرط كما سأل سندكره القول الثاني ليس له أن يفطر الأول هو المشهور من مذهب الإمام يحمد رحمه الله وعلّل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى وهذا الآن سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر والقول الثاني علّنوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه كما لو شرع في القضاء فانه يلزمه أن يتم وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم يعني مثل الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غداً أو بعد غد نقول أنت بالخيام غداً أو بعد غد لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد لا فهذا مثله لكن الصحيح ما ذهبه المؤلف أن له أن يفطر وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أن أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يشترك أن يفارق قريته أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر في هذا أيضا قولان عن السلف والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناول للسفر ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر إن شاء مفطر إن شاء الجواب الثاني له أن يفطر بالأكل والشرب وجمال أهله إذا كانوا معه بأي مفطر له أن يفعل ثم قال المالف وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاهُ فَقَدْ وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاهُ أَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إن أفطرت حامل أو مرضى إلى آخره فهذا المالف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفضل ويجوز المرضى أن تفتح وإن لم تكون مريضتين وذلك لأن الحامل يشق عليها الصور من, من أجل الحمل لا سيما في أشهره الأخيرة ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف وكذلك في المرضى هي سليمة صحيحة ما في أشياء لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل او الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد فما الحكم في الاحوال الثلاثه نقول اما القضاء فلا بد منه القضاء لا بد منه لان رات على فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر مع أنهما مفتران بعذر فإذا لم يثبت القضاء عن من أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عن من أفطرت بس لمجرد لمجرد الراحة من باب من باب أضل فالقضاء لا بد ولكن الإطعام هل يلزم أو لا ذكر المؤلف رحمه الله حالي فقال في الحال الأولى وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعْ خَوْفًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاهُ فَقَطْ أي قضة الصوم فقط وقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينة فزاد هنا أنه في الحال التي يحتران مراعاة للولد يزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينة أما القضاء فواضح لأنهم أفضل فيه وأما فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير أفطرتا لمصلحة الغير فلازمهما فلازم الإطعام وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ قوله وعلى لين يطيقون وفيدة في المطعام قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفترانوا ويفطرا ويطعم لكل يوم مسكين والمرضع والحبل إذا خافت على أولادهما أفطرة وأطعمت أواه أبو دود وروي عن ابن عمر رضي الله عنه فعلى هذا يلزمهما تمشي نعم لا وأطعمته فعلى هذا يلزمهما شيئا الأول القضى لأنهما أفترته والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغيب بطيح حال ثالثة لم يذكرها المؤلف ماهي إذا أفترت لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم وعلى هذا ف... ف... يقضيان فقط تقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير لمصلحة الولد الجنين أو الطفل وهذه... وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الأطعام فقط سواء أفطرتها لمصلحتهما أو مصلحت الولد أو للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر أثر ابن عباس إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء ولم القضاء وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلة والمرضع وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإضعاء وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط وأما, وأما سفد بن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلة والمرضى الصيام فالمراد بذلك وجوب وأدائه وعليها, وعليها القضاء فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصاً أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة مثل أن يفطل لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياساً على الحامل المرضى ومنهم من قال لا يلزمهما إلا القضاء فقط واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلة والمرضع دون غيرهم ولكن قال الآخرون وإن ورد النص في لكن القياس في هذه المسألة التام وهو أنه أفطر لمسلحة المسلحة الغير والإفطار لمسلحة الغير له صور منها إنقاذ الغريب لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء ويقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأنه عطشا لا أستطيع أن أتحرك فنقول إيش اشرب وأنقذ وكذلك في إطفاء الحريق لو قال لا أستطيع أن أكثر الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفل حريق في هذه الحال إذا أخرج أخرج الغريق إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم نعم نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأن, لأن هذا الرجل أذن له في فتر هذا اليوم وإذا أذن له في فتر هذا اليوم صار هذا اليوم في حق لسم من, من الأيام التي يجب يمساكها فيبقى مفترا إلى آخر النهار طيب كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دم احتيج إلى دم بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصع له وأنه إن لم يستدرك هذا المرير قبل الغروب لمات فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض نعم له ذلك نعم له ذلك وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة أن المذهب أنه لا يفطل بما بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد ودون الشر لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثله طيب وقول مالك رحمه الله أطعمت لكل يوم مستيد أطعمت ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمرض ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم الأب لأنه والذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بصلئا فقط وأما الإطعام فنخاطب به الأب ولو أن الأب تهاوى ولم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم لأن الواجب إنما هو على الأب ولهذا يعتبر كلام أم ألف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة ثم قال ومن نوى الصوم كل ما أطلق الإطعام هو أو نصف سائل من غيره والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام النهار وَيَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ القضاء, القضاء فقط هذه ثلاثة, هذه ثلاثة أشياء متشابهة الجنون والإغمى والنوم وأحكامها تختلف إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس فمن المعلومة أن صومه لا يصف لماذا لا هو ناو الرجل تسحر ونوع لكن أصيب بالجنوب لأنه ليس أهلا ليس أهلا لعباده من شرط صحة الصوم العقل وإذا من شرط الوجوب والصحة العقل وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لازمه القضاء. لماذا لانه ليس اهلا للوجوب ليس اهلا للوجوب مجنون والمجنون ليس اهلا للوجوب طيب الثاني من اغمى عليه في حادث مرض انسان بعد ان تسحر اصيب بمرض او حادث فأغمي عليه جميع النهار فهل يصح صومه؟ لا لا صح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف يلزمه القضاء لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء طيب لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس يصرح أو لا يصرح صوم الصلاة الفجر هل تزمه أو لا لا تزم لا تزمه لأنه مر عليه وقت وهو ليس أهلا للجوء طيب الثالث من الثالث النائم رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فما الحكم صومه صحيح ولا قضى عليه فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة شبارة الله فيك <تصفيق> امرأة كلما مر عليها رمضان إما حامل أو مرضى ما تقولون في هذا السؤال سؤال وجيه واقع امرأة تحمل في رمضان ويشق أليا الصوم وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني في ثلاثة شهر. نعم أو أقل المهم نعم أو أكثر ثم تشرع في الرضاء في الإرضاء لا تصوم الشهر الثاني فجاء الشهر الثالث سنة الثالثة حملت الظاهر والله آلم أن هذه تكون كالشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكين يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرب من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنه أن تقضي فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين نعم السلام على <تصفيق> على ايش؟ فاضت من الصباع على الراجح انه هؤلاء اطعام اصلا. نعم. نعم. وما في في نفس منه شيء. ابن من القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد اذا الاضحى فإن الشاتة تزي عن الأرهي وعن العقير. لكن في نفس من هذا الشيء. لأن كل عبادة مستقلة. لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. نعم. تحية المسجد إذا دخل المسجد وصل الراتبة أجزأت عن تحية المسجد. أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي اي القديس الله عليه ان يذبح ثنتين والحمد لله نعم بعد الوقت هو ادرك الان بزمن النهار يعني بعد ان طلع الفجر يفسح الصوم سيها الاخوان هذا شرع في فكان شرع ما وهو اقام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 خمسة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف